ولهُم عذابٌ واصب إِلاَّ مَنْ خَطَفَ الْخَطَفَةَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ ثاقبٌ فَأَسْتَفْتِهِمُ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَنْ خَلَقْنَا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا نَّلَمَعُثُونَ أَوَأَنفَاءٌ لَّوَلُن قُلْنَا عَم وَأَنتُم دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم يَه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 اتونا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلقاءم بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا. بالعدام مشتركون إن كذالك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أيننا لترك شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لذين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين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 للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكن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 عظاما من نادمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع فراؤه في سواي الجحيم قالت الله إن كتلت ردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحظرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا جولا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُ أذلك خير نزلنام شجرة الزكور إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآل أكلون منها فمالون منها البطول، ثم إن لهم عليها لشوب من الحبيب، ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، إنهم. قل قبلهم أكثر لولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون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 أيف كنالهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى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 قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيذا فجعلناه ملسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 أم من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون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 فلا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحطرون إلا عباد الله المخلصين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 وَإِنَّ لَهُ ضَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَذُذًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْخَرِيبَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فلا تعكنون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شدرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمتعناهم فاستفتيهم الربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلى وهم شاهدون ألا